وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ ۗ أَلَمْ يُرَدَّ إِلَىٰ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا